بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن عدت الإجارة يقوم على المنافع التي تتم المعاوض عليها وينضغي في هذه المنافع التي يتفق الطرقان على إجارتها أن تتوفر فيها جنة من الشروف قطد الشارع من هذه الشروف المحافظة على حق المستأجر بحيث يستأجر شيئا يمكن حصول المقصود منه فالمسلم إذا دفع ماله مستأجرا دارا من أجل أن يسكنها فينبغي أن يكون على بيمة من أمره فيعرف الدار ويعرف اصفاتها وكذلك الأمور التي يتغسط من خلالها إلى المنافع إلى المنفعة الموجودة في تلك الدار المؤنجرة المال إذا استأدر شيئا لا يعرف حقيقته أو يكون غير ملك لمن أجره أو يكون غير مملوك لمن أجره أو يكون مما يتعذر أن يسوفي منه كالبعير الشارف والعبد الآب أو يكون ذلك الشيء من, من الأشياء التي لا توجد فيها المنفعة كالتئجار المريض من أجل العمل من الغالب على الظلم أنه لا يستطيع أن يقوم العمل أنه يتفق عليه ونحن ذلك وكاستعجار الأرض للزراعة إذا كان لا ماء فيها كل هذه للشروب قصد منها المحافظة على حق المستأجد وقفد منها العدل بين الطراطين وأن يكون عقد الإيجارة خاليا من العشر وخاليا من أكل أموال الناس بالباطن وقد تقدم معنا في إثابة البيوع أن الشريعة تحافظ على حق الطرقية المعاوضات سواء كانت البيوع والإجارات فهذه جنة من الشروط ذكر المصنف منها خمسة شروط كلها متعلقة بالمنفعة التي هي محل العقل وإذا قيل يشترط في المنفعة معناه أنه يشترط في محل العقل أي عقل الإجارة لأننا قدمنا في تعريف الإجارة أن العقدة بين الطرفين منصب على المنفعة ففي الإجارة ينصب العقد على المنفعة سكن الدور والأعمال والحرف كالحجابة والمجارة والسباكة نحن ذلك كلها منافع وركوب الدوار وغيرها كلها منافع يقصد منها أن يتحصل المستأذف على المطلحة التي يريدها من ذلك الشيء المستأجر تقول رحمه الله ويشترط في المنزع ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو قفة يشترط في العين المؤجرة معرفتها العين المؤجرة يستوفى منها المنافذ وإذن لا يمكن للإنسان أن يستأجر محلا لا يعرفه ولن يوصف له فهذا مما فيه غرب ومن أنفذة ذلك أن يستأذر دارا دون أن توصف دون أن يكون قد رآها وشاهد غرفها ومنافئها لكي ينظر هل تصلح له أو لا تصلح فإذا تم تعاقض بين الطرفين على عين من أجل الإجارة يستأذرها الطرف أحد من تعاقضين فإنه لا بد أن تكون العين معروفة قال رحمه الله أن تكون العين المؤجرة يسهل العين المؤجرة البيت العنارة الشطة الفلة النزرع السيارة الدابة كلها أعيان مؤجرة يقصد من ورائها المناس أجرك البيت من أجل أن تذكر إذن منفع السفن أجرك الأرض من أجل أن تذرع إذن منفع الزراعة أجر حتى لو باليومين يؤجب ديوان مزرعته من أجل أن تجلس فيه بسباحة استجمال وراحة ونعم ذلك لذلك المصدحة والمنفعة لأستفاق بهذا المنفذ إذن لابد أن تكون العين التي هي محلة تعاقب بين الطرفين معروفة للمستعدل والسبب في هذا أنه لو أجره شيئا مجهله وقال له أؤجرك سيارة ظناً نستأجد أنها زيدة فإذا بها ربيئة فلربما كان يظن أن فيها منافع يرتاح إلى رقيبها فإذا به يفادق وإذا بالسيارة ليست فيها تلك المنافع قال له يا ثمان أنا استأجرت منك السيارة للركوب فهذه السيارة ليست فيها تلك المنافع قال قلت لك أجرتك السيارة وقد قبلت إذن يحدث اشاعنا والبضاء بين الطرفين في الشريعة تريد من الطرفين إذا كنت تعاقل بينهما على عين مؤجرة أن تكون العين معروفة إما برؤيته او بصفة في غير ذلك برؤية لثان ذلك لو كان لك جاعب مثلا عنده سيارة وهذه السيارة يؤجرها للسفر فأردت أن تساذ وقلت له أريد أن توصلني إلى المدينة فقال أوصلك بسيارة فأنت تعرف سيارة وتعرف فساة السيارة إذن يبش هذا معنى رؤية يعني سبق لك وأضعيت سيارة أو قال لك أؤجرك مزرعة أرضي الزراعية التي مثلا في موضع كذا وأن تسبق وأضعيته إذن أن نعرف منك أنت المستأجر للعين المؤجرة بسبب رؤيتك أو بوطش يقول لك أؤجر العمارة في, في جوار الحرم أو على شارع كذا ويقف لك وطشا تاني لحيث هذا الرصف يخرج فيه الإنسان من الغرض الذي يترتب على الجهالة فإذا وصفها وصحا فحينئذ نصحه لكن في الدور من هذا الدور قالوا لأن الدور تختلف خاصة في القديم ليس تختلف الزمان إلى الآن تخطط وتكون مثلا أطوال غرح دقيقة ومفضلة كانت في القديم لكن تعرفهم بنات القديم يختلف في أطواله وصغره وحجمه ويصل فيه الوصف ولذلك قالوا في الدور لابد أن تشاهدها لأجل ذلع الغراب سنأتي إلى هذا المستثماء الأصل عندنا لابد أن تتقدم معرفة العين إما برؤية كأن تكون تعرش سيارته أو عمارته أو فلته أو شقةك هذا السبق معرفة بالرؤية أو بالوصف بالوصف مثل هذا كبه يقول لك أجبك أنت سيارة السيارة فيها الكبير وفيها الصغير فقد تقول له أريد منك أن توصلني إلى المدينة قال أوصلك وعائلة أثمتني كل واحد دين أتيك ربما تقبل بعائلة تنفرك في سيارة خاصة لكن لا ترضى عن فركة عالية فإذا لابد أن يحدث هل هي السيارة مشتركة أو سيارة منفصلة لأن قد تتضرر بعكوبنا عالية فلابد إذن العين المؤجرة سواء كانت من النقل مثل السيارات أو السفن إذا السفن قدما تكون كبيرة أو صغيرة أو لها مواصفات أو صغيرة لها مواصفات الشريعة تريد المشتأجد يقوم على أكثر إدارة على بينة لا قرر فيها ويكون مطنئن أنه يذكع هذا النار في شيء يرى في نظرها أنه يذكع فإذا لو قال له أؤجرك سيارة وكان العرف عندنا في السيارات يختلف في زمان الصيف من حيث توفر ألا تبراحل سائل الراحة مستكيف من ونحن فلا بد أن يبين هل هي مفية أو غير مفية وإذا كان هناك صغيرة وكبير يبين هل هي صغيرة أو كبيرة مشتركة أو متصلة أو نحن ذلك مما تتمنجه بصفته إذا علمنا أنه لا بد من الرؤية أو الصفة فحينئذن لو أدر سيارة بدون رؤية أو صفة فقال له أوصلك إلى المدينة بسيارة لا يجد ذلك حتى يبين ويحدث دفعا للزراب ودفعا للمشجد وهكذا لو أراد أن يستأجر السيارة باليومية مثل هو وجود الآن يأخذ السيارة ويستأجرها يوما بمئة أو كل مئة كيلو بكذا وكذا في ألف ريال مثلا فإذا أراد أن يستأجر هذه السيارة لابد أن تحدد الشركة المؤجرة نوعية السيارة وأوصاف السيارة حتى يخرج من الغرض ويكون حقه بضموما من هذا الوجه هذا بالنسبة لمعرفة العين المؤجرة بالرؤية أو الخدم طيب في مسألة معرفة العين المؤجرة بالرؤية أو إذا يترتب عليها حكم شرعي وهو أنه لو وصف لك السيارة أو كنت تعرفها ثابتا بالرؤية وتبين الأمر خلاف ما عهد أو خلاف ما وصف لك ثبث لك خيار الرؤية بعد تبين حقيقة العين مؤجرة مثال قال لك أؤجرك سيارتي أثنانية إلى المدينة قلت له قبل عهدك بالسيارة أنها مخيفة وأنها نظيفة فجئت وإلى بالسيارة مختلفة تماما عن ذات كان لك سيار العين من حقك أن وتقول إنني أعرفها جيدة فأخفت حسرة لأن الشيارة إذا كانت ربيعة تعطلك عن النصاف التأخذ ولغب ما يخشى الإنسان من هذا الضرر أثناء خيادته إذن إذا اختلفت العين المؤجرة عما أهد سبق الرؤية كان لك خيار هذا يسمونه خيار الرؤية وهو يثبت في ذيع الغائد كما ذكرنا في, في الديون ويثبت في العين المؤجرة الغائدة إذا وصفت ورؤية كان له سبق رؤية فاختلفت عما كان عاهدا كان يهدها عنه أو وصفها له فاختلفت السفر قال له السيارة مقيفة قال مع المكيف فلن ما رفض معه إذا بها غير مقيفة إذن من حقه أن يشفق أكثر بجارة ونقول له من حقه هذا تعتبر تدريسا مغشا ومن حقك أن تشفق وبعض العلماء يقول أنه يلذن بتأمين سيارة مثل ما وضع يعني بدلا عن ما وضع ويلذن الأزيف أو الذي اتفق طرف الثاني بتهيئة هذا النوع من السيارات على استثم المتفق إذن الشرف في العين المنفع أن تكون العين التي تكون منها المنفع معروفة عند المستأجزة إما برؤيته أو بصفة في غير الدار أن الدور تختلف لحسب اختلاف أحجام الوقت واختلاف أحجام المنافع فقالوا لابد في إجارة الدور من قؤية ومشاهدة فإذا لابد أن يشاهدها فلو أنه أجره شقة بالوقت هذا قولي لم يضح من حيث الأطر حتى يقف ويرى الشقة على حقيقتها لأنها تختلف ولا يمكن أن, أن توصف ورصا خاليا من الغرار وأما بالنسبة لنحو الجور فالذي الحمانات في القديم وقد ذكرنا هذا أنه في القديم كانوا يؤجبون الحمانات من أجل مرتفال فالحمان يختلف حوضه صغرا من خبرا ويختلف مشكلة النظار على نحنها فقالوا لا بد من أبريد ولذلك نبدأ الآن في جامل فنازل إذا استأجر المستأجر يعطونه مفتاح ويقول له شاهد الوفا وهذا شيء قيب لأن هذا يمكن المستأجر ويمكن الإنسان الذي اتفق مع طرف أن يكون على دلنا من الشيء الذي يستأجره ويكون على دلنا من الشيء الذي يريد أن يرتفق به وهكذا في نسلة لتجارة المحلات والشمسنات وأن يعقد على نفعها دون أجزائها الشرط الثاني أن يكون العقد على منافع العين لا على أجزائها والسبب في ذلك أن الإدارة عقد على المنحل وليس بعقد على الذات وقضينا هذا في كتاب البيع أنه إذا اتفق الضرفان على إدارة الدار أو إدارة السيارة أو إدارة العامل فإنه يملك المستعجر المنفعة من ركوب السيارة وسكن الدار وخدمة العالم ولا يملك رقبة السيارة ولا رقبة الدار ولا رقبة العالم فالعقد ليس لمصب على الذات وإنما هو المصب على المنفعة والمصلحة المترطبة على الموجودة في هذه العيد سواء كانت من العقارات أوليه إذن لا بد أن يكون العقد واردا على المنفعة ما على الأجزاء وجزء الشيء القطعة منه والبعض منه وبناء على ذلك لا يصح أن يعقد على دار إجارة وهو يريد أن يملكه أجزاءها وهم من ما يسمى الإجارة بالتمليل لأن الإجارة شيء والبيع شيء يريد أن يبيع يقول بيع يريد أن يؤذل يقول, يقول أجرته أما أن يقول بعتك وأجرتك أجرتك وبيعتك فلا يمكن لأن الشريعة لا تريد تداخل العقود لأن تداخل العقود لا بد فيه من, من الإضرار لمصرحة المستأجد أو المؤتد ولذلك أو بما معه ولذلك تداخل العقود في الشريعة يوجد فواتي الحقوق وختم أحد الطرقين لا محال فالرجل إذا اتفق مع الغير أن يستأجر ذيكه فإنه لا ينبك إلا الشكنة وليس من حقه أن يتطرف في ذلك البيت خارجا عن هذا العالم جنان عليه نقول أولا أن أقبل الإجارة على المنفع وليس على الذات ولا على أجلاء الذات ثانيا نفهم من هذا أن العلماء لا يقولون إن الإجارة تبيعا يعني تلبيه. تأخذ فتنبيع كل وجه فإن الإجارة وارجة على المنفع لأن البيع وارج على الزنان فالإجارة لا تريد على الزوار ولا تريد على الأزعاء ولا يمكن أن يقول له أستأجرك البرتقال لتأكله لأن أكل البرتقال ملكية لذات البرتقال أو التفاح أو الصعام ومحل أي أن كان ذلك الصعام فإن هذا المطلوب إذا بيعت أزعاء وانتفع بأكله فإنه يكون بيعا للذات والتهلاك للذات وهذا بيع والإجارة سهلاك للمنفع وليس بالسهلاك للذات وبناء على ذلك فإن هدى الإجارة منتهي بالتمليك في العقارات أو في المنطولات من سيارات وغيرها لا يسح وذلك لأنه أولا أن الإجارة تستدم ملكية المنفعة والعقد منصب على المنفع على ذاته أن هذا النوع من العقل يؤدي إلى تدافل عقلين في أقل على وجه الغرق وتوجد ذلك أنه يقول له أؤدر كهذه السيارة 24 شهرا ثم تذهب 5000 سنبكها فحينئذ معناه أنه يريد أن يضمن منه أن يستأدر 24 شهرا ثم بعد ذلك يملك السيارة بعد 24 شهرا هل البيت وهل العقل عقد ضيء أو عقد إجارة إذا قال هذا عقد ضيء قلنا إن الأربعة والعشرين شهر لو امتنع المستأدر في أولها في نفسها بعد شهر بعد شهر امتنع أخذ منهم المال في السيارة, السيارة. فأصبح إجارة ومستدبئ لأن الإجارة هي التي يملك فيها العين ويملك فيها السببات العين يتعذب الإجارة إذن ليس بي... ببيع في الضاهر لكنه في الحقيقة لا تنفضح عليه أضاف البيت فلو قال قائل هو بيح في المآل يعني خيار قالنا بعد أربعة أشهر شهر في السمية إجعى نقول باعه بعد أربعة من عشرين شهر هو الهوثياء لا ندري هل تبقى بعد أربعة من شهر أو يأتي شيء يكلفها لا ندري هل تبقى على خطاتها الكاملة أو خلال الأربعة أشهر مع الاستهلاف تتغير أبطاها تتضرط هل يقع عليه حابق وتتغير أوقاف السيارة وتصلح وبيئة بعد أن كان تريد إذن لا يشك أحد في وجود الغرر ولا يمكن كما قلنا بيع الآدام أن يقل له بيعتك السيارة بعد ثلاث سنوات بعد ثلاث سنوات هذا في أولا بيع ما يمكن هذا لأنه بيع بشيء لا ندري هل يسلم أو لا يسلم وإذا تلم هل يبقى كاملا أو نا رابعا هد أن نبيع الطريق وهب أنه يعني في الظاهر عقدي نقول إن البيع المؤذن لو صحى البيع لأجل لا عند بعد سنة أو سنتين نقول باعه بشخص أن يستأجل وقد نهى رسول الله عبدالله عن بيع وشرق فأصلح أولاً في داخل الوصول وثامياً أنه باعه مزهولاً لا يبني عن حاله وثالثاً لم تطبق أحكام البيع عن النبي خلال مدة الإجارة وهو باعي وغير باعي باعي العقد لكن في الحقيقة ظل مضمون لو عدد المستعدد أبزمه برده وهذا هو المقصود قال المقصود أن أضمن الأقصاد فسموه إجارة من الضمان الأقصاد وهذا لا تجيب الشريع لأنه إذا اتفق مع شخص على بيع إيارة لعشرين ألف وأعطاه إياها أقصادا على عشرين شهر وتعذر على المشتري أن يدخل الأقصاد لعسره فنظرت إلى ملتها أو يعطى حكم الخيار على الترسيل من العروف في البيت أما من حيث أننا نقول هذا أخذ بيه وإجارة عندنا حلول شرعية أفضل من هذا وأثم وأثم ولو مات المستأجئ خلال هذه المدة لأنه قد أثبت له الحقا بعد 24 شهرا 24 شهرا فلا نبه إذا ما هل هذه السيارة ميخل له وتأطى حكم المراه أو ليس كم يلكل لنا لك يقول بعض الفقهاء من أهجب ما يوجد لشروط الشريعة أنها تحفظ أو تكثر للقاضي الحكم عنده الطبارئ من هذه الشروط أنها تقفل أبواب الجهالة في الأخوة فإذا انطبقت شروط الإجارة وشروط بيعة ووقعت الإجارة على السنة ووقع البيعة على لا يمكن أن تقع بشما في بيعة الإجارة إلا عرف حقاً لشق لثالث لو أن أجيراً تأجرته شهراً كل يوم من إكباء وماذا أثناء الشهر معروف من الذي له وما الذي عليه لكن لو ما الذي في أكثر إدارة ومنتهي للتنليف لشيارة أو أرض لا ندرك هل هو مالك للأرض ودخلت إلى ملكية البركة ونزمهم بالدهس فيما بقيت ونزلوا من نزلكه على أن نزيع فالتنسل أفضل أو هو ماذا بمالك نستأجل ثم تنطلق مثالتهم وإذا أحداً متعاقدون هل يرزم الله رفضه إثمان العقد أولا يحدث نوع من الاشتباه في العقود ولذلك الغرر موجود من حيث جهال صفة المبيع ذا قيل إنه وثانيا تداخل العقود على وجه موجب الخصومة والشحنة وثالثا ان المبيع لا نذي حاله بعد الأشهر ولو قلنا إنه بير فإنه بير وشرط وقلناها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط ولذلك لا يعرف هذا النوع من العقود عند المسلمين لم يذكر العلماء رحمة الله عليهم شيئا يسمى إجارة تنتهي بتنهيك أبدا وهذه دواوين العلم وكتب البطر موجودة ومن أراد أن ينتبع عقدا شرعيا إلى الشرف, الشرف فعليه أن يتتبع أمام العلماء أصول العلماء الإجارة لها ضوابط والضيء له ضوابط وتدافل العقلين في العقب لا يعرف في الشرف وعلى هذا فإنه لا ينعقد عقد الإجارة على الأجزاء فلو قال له وأجرك هذا الطعام لتأكل بعضه لمنفح لأن الإجارة على المنافق والبيع للأجزاء فإذا مكناه من أكل جزء من الطعام فقد باعه وعلى هذا فإنه ينبغي أن يكون العقد مصدم على المنافع دون الزواد قال رحمه الله فلا تففر إجارة الطعام للأكل انى تشرع اجاره الطعام من اجل مع انك لو تاملت الآن يجوز لك ان تشتري الطعام لتاكله باجماع العلماء ويجوز بي اطعام احد هذه الاطعمه اذا معنى ان العلماء ان الله يريدون وهذا كله ينبني على كلمه واحده يقول تعالى يا محمدنا امن او خوف العقول الشريعه هنا نضع الشروط ونقول هذا حلال وحرام بنقصد وهو أن الطرقين إذا اتفق على شيء لا بده أن يكون شيئاً بين الوارش لا يجب إجارة الطعام من أجل لأنه إذا استأجر الطعام من أجل أن يأكله فشيئ إذن استهلك ذاته وإذا استهلك ذاته فالدوار تضمن بالقينة ولا تضمن بالأجرة لأن الشيء المستأجر تعد عينه وتأخذ مربعة ويرد عينه وأما بالنسبة للأعيان بذاتها فهذا بيع وله أحسام بوح تسوي عليه شروط البيئة المعتبرة التي تقدم بيننا لا. ولا الشمع ليشغله ولا تدود إدارة الشمع ليشغله كانوا في القبيل يضيئون بالشمع وإذا قال له أستأذر منك مئة شمع توقبها الليلة لن يطلق إنما يقول أشتري منك مئة شمع كل شمع بأسر ديال وأؤدر لإيقاظ هذه الشمور كل شمعة دريالي فأصلح مئة شمعة كل شمعة بعثة ديال دي أصلح المجموع ألف ريالي وكل شمعة توقيب هذا الريال هذا كذا ليس هناك أي إشتاء نصلح أقبل بي على حضر أقبل على على الإجارة على الصور بجواب التناع عن دير الإجارة عن الذي ذكرناه ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضئر ولا يجوز إجارة الحيوان ليسرب لبنه أو يأخذ اللبن إجارة الحيوان هناك حيوانات تستأدر من أجل الركوف وهي إجارة الظهر ويسميها بعض العلماء يتطلح عليها بالكراء ويدخلها في مسائل الكراء كما هو مذهب المالكية يجعلون إجارة الدور والسفن والنواقب والدواب من الكراء يسمونه كراءا في الأكرية إذا قال المالكية الأكرية فمرد بها هذا الموضوع من المجارب بالنسبة للحيوان يكون منه الركوب ويكون منهم أيضا الحليب والحليب من دهيمة الألعاب ارتفق به طعام يشرب ويرتذا به ويمتفع به فإذا تعاقد مع شخص لحليب على حليب وقال أستأذر منك حليب هذه الناقر والحليب هذه البطرة والحليب هذه الشاك لن ينفحه لأن التعاقد عن بات الحديد بيت تقول له منك كل لتر من هذه البطرة من هذه الغامة لا يصح لا يصح هناك بعض تقول له أشتري مثلا 100 لتر في 1000 ريال لا بأس 100 لتر في 500 ريال لا بأس هذا بيت لكن أن يقول له أستأذر منك هذه الناقة اليوم من أجل أن أحذرها لا يصح لأن الحديد ذات التعاقب على الزواطبين والمعارضة عليها ولا يستحن يقول له أستأذر منك هذه الزابة لحلها لكن ركوبها يرقش وعلى هذه الحضرة بين منفعة المنفعة والذات إلا في الزئر هذا الاستثناء والاستثناء إخراجا لبعض ما يتناوله الزئر المرع والرضاعة تكون مننا الآبانيين يعني لاستأذر إمرأة من أجل أن ترضع قفلة أو صغيرة فقال طائفة من العلماء رحمة الله عليهم إن هذا النوع من العقود وهو استئدار المرأة للرضاء يعتبر مستثم من القفل تسمى إجارة لكن لا في حقيقة فيها لورود فيه. واستثميناها فإن أرضانا لكم فاتهون اجورهن هذا نص من كتاب الله على الاجاره واداره عن الرمضان وان كان بعض العلماء يقول بل هو فيه بمعاوضه ويقول ان اجره من اشته بالعبره فليس المراد به الاجاره لكن جناهر العلماء انها إجارة عندنا مساله انبغي ان نذكره حين نسال مساله اداره المراه للرمضان وقبل ان ندخل بل حتى الآن قد يحتاج الرجل لإرضاء صغير إنا لموت أمه أو وجود آفة أو ضر أو تعذر إرضاء أمه من الطهد للطهد فيحتاج أن يستردخ لواندي وهذا الاسترداء يكون على وجهه الوجه الأول أن يكون على عقب إجارة مثلما ذكرنا بالمدد والوجه الثاني أن يكون على عقد البيت فالنبن الذي تخرجه المرضعة إذا قال لها أرضعي طفلي سنة وأعطيه كذا وكذا أو أرضعيه الشهر بألف وتمت الموافقة هذه الإجابة وحكم حكم الإجابة الدنيا الثاني يقول لها تحلب المرأة حبيبها وتضعه في وعاء أو في كأس ويحتاجه بالقبيب أو يقول لها أربع قبيب وقالت لا أربع لكنني أهل بالخليف في الكأس وأبيع الحليف فعندنا عقد بيت وعندنا عقد إجاري لابد من التفليخ بين العقلي فأما كان من الإجارة الشهر الشهرين السنة سنة خير هذا لا إشكال فيه القرآن فيه واضح لكن بالنسبة لديع لبن الآدمين هناك فرق بين لبن الآدمي و لبن الحيوان لبن الحيوان يجوز بها لكن لبن الآدمية اخفل فيه هل يجوز للمرأة لو وضعت لبنها في شعر أو في رئاة وقالت هذا الشعر أبيعه لتبني أبي هل يجوز بيع لبن الآدمي نحن الكنان الذي ذكره العلماء عندنا في هذه المسألة الإجارة والإيجارة جنهرة أهل العلم رحمة الله عليهم على أنه يجوز أن تستأجر المرأة لإرضاع القصر وتقدر بالزمان فكل يوم سبوث الشهر السنة لا بأس أما بالنسبة لديه النبل فهذه المسألة فيها خلاص بين العلماء على مسألة إيجارة الدرس فإن قالت له أبيعك هذه الكأس دنيئة كالعلماء قولان قال طائفة من ذنناء يصح بيع لبن الآدم ولا ذأت بذلك لأن الله تعالى أحلى المعاوضة عليه بإيجارة وإيجارة منه بيع فإذا طحت المعاوضة عليه إيجارة أحى المعاوضة عليه بيعا من باب أولى وأحفر لأن الإيجارة الحاصل لا مشكلة من الأرض فمن باب أولى إذا كان العقد على صورة بيع حقيقية و استدلوا بقولي تعالى أرضعنا لكم فأسوهن أجورهم الدليل الثاني القيام قالوا يجوز بيع لبن آدمية إذا خلد كما يجوز بيع لبن بهيمة الأنعاب لجامج طول كل منهما خضرة حيوان ومباحة بالنسبة لهذا القيام يقولون أنتم تجزون بيع لبن الإبل والبقر والغنم بالإجنة يجوزن يبيع لبن الإبل والبقر والغنم ما في فرق هو لبن إبل والبقر والغن هذا فضل الحيوان وهذا فضل الحيوان فهذه فضل مباحر هذه فضل مباحر فلا بأس دلال وخالفت هذه النبنة الحنافية رحمة الله عليه ووافقهم بعض الحنابل فقالوا لا يجز بيع لبن الآدمين إذا فضل احتجوا لأن لبن الآدمين جزء من الآدمين والآدمين لا يجوز بيع أبجان ولا يجوز بيع أعضائه ولذلك قالوا قالوا في القياد كلام لا يجوز بيع لبن الآدمين كما لا يجوز بيع أعضاء الإنسان لآدم لجامعكم لكل منهما جزءا من البدن فاعترض على هذا القلاة هم يطلقون الحنقية هل يجوز لأحد أن يقطع يده ويديه بالإجماع لا يجوز ولا يأخذ جزءا من البدن ويديه لأن البيع شط الملكية والإنسان لا يملك ولا يملك أجزاء نصيح لا يجز أن يبيعه لأن البيع لا يستطيع الله في شيء يمتلكه فإذا كان الإنسان لا يملك أجزاءه لا يستطيع أن يبيعه ما وقد ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم أن بيج الإنسان ما لا يملكه إذا تبت هذا الحنقية فهنا في كلامهم صحيح أن أجزاء الآدمية لا يجز بيقه كان يطارع أن البيع الآدمي البيع في المتهام والله يقول وَلَكَ اكترمْنَا بِ مسألة الرقيق هذه الاستثناء وغروض النظر ومكان كبير لكن نشيد الأجزاء ليس عندنا نفس جزء البيع إذا سبق أن أجزاء الآدمي ليس تحمل من بيع فقالوا لبن المرأة مثل يدها ورجلها وأعضائها كما أنكم تقولوا لا يجزء بيع أعضاء الآدمية لا يجزء بيع لبنها لذا نعي كون كل من جزءا من البدن اعتروا بردموعهم وقالوا إن الأعضاء أعزاء الآدمية ليست كاللبن اللبن فاعب فائل والت حضرى سائلة وينحصل من البدن ويخرج منه الأعضاء لا تنحصل إلا بضضر قالوا نعطيكم أجزاء استحذه من البدن ما رأيكم في الدموع؟ دموع الآدمين ما رأيكم في دم الآدمين ما رأيكم في البصاصة والمنعاب وغيرها من الضضرات قال هل يجوز بيعا؟ قالوا لا يجوز بيعا قالوا إذن لبن الآدمين لا يجوز بيعه كما لا يجب بيع دموهها ودمها وفضلاتها قيل لهم إن الدموع والفضلات لا فائدة فيها ولكن النبل فيه فائدة فالذي يظهر الحقيقة مذهب الجمهور لجواز وقحة الديه هو الأقوى أن الله تعالى أحل دفع الإغض على المدن وهذا يدل على أنه محلل للمعارضة كما جاءت اتحقاق الأجر عليه بالإدارة تابع إحقاق العمود عليه سلبي إذن الخلاصة أن استئدار المرأة للذبل إن كان على المدة كقوله أرضعي ظنبي ساعة أو أرضعيه يوما أو أرضعيه شهرا أو أرضعيه أسبوعا أو سنة فلا بأس بذلك وهو منصوص قوله تعالى لأن أرضعني لكم فأعشوني أجورهم وأما إذا كان العبد والدا على ذات النبن فهذا بيع وفيه التفصيل الذي ذكرناه تبقى مسألة لو كان الحليب في تدي المرأة فقالت المرأة في الصورة التي ذكرناها قالت المرأة أبيضك ما في تدي من المبن لم يجز بإجماع الأنم أبيع ما في تدي من المبن لا يجز بالإجماع السبب أن الذي في تدي نجهود لا ندري أهو قليل او كذلك فتحريمه من جهة جهالة وليس من جهة مورد العقد لأنه يجوز بير اللبن كما ذكرنا ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا هذه المسألة في مسألة إجارة الأرضين ذكرنا في الشرط الذي معنا أنه يشترط في الممثل أن تتعاقد مع أخيك على منفعة الشيء لا على أجزائه هذا أورد كمان اتفقنا عليه أن العقد يأتي على المنفعة لا على الأجزاء أجزاء العين المؤذك رفض لذاته فيرد السؤال لو أن شخصا استأجر ذكر استأجر مجرعة أو أرضا جراعية من أجل أن يجرعها ثمثا الأرض الزراعية لو أن شخص عنده أرض زراعية ما فيها زر ولكن في دعش وصالح للزراع فجاءه رجل وقال أريد أن أستأدر منك هذه العرض من أجل أن أزرعها السنة دع بمئة ألف قال قبل وثم العرض بينهما جاءت ذلك أو صح وسنذكر هذه المثلة إن شاء الله رجعه وهو قول جماهير الآلماء رحمة الله عنه إذا ثبت أنه يدوث لحديث رافع بن قبيل في الصحيح أما ما كان بذهب وخذة فلابأ يعني ما كان من إجارة الأراضيين الزراعية بالذهب أو الحظة فلابأ سبيل أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت أنه تجوز إجارة الأراضيين للزراعة يعترض عليه المعترض ويقول أنتم تجوزون إجارة الأرض للزراعة مع أن الأرض فيها ماء وليس تصح إجارة الأرض للزراعة إلا إذا كان فيها ماء ولا يستهلف بذلك فإذا معنى ذلك أن العقد وقع على الأجزاء ولم يقع على المنافع وأنتم تقولون أن إجارة يشترك في منافعها أن يكون العقد لا يتم العقد على أجزاء العين المؤجرة مع أن الماء الموجود في الأرض جزء من الأرض وجزء خارج من الأرض فكيف تصحصون إجارة الأرضين للجراعة مع أن الماء مستهف في زرعها جزء من العين المؤجنة والجواب أن القاعدة تقدمتنا في داب الضيوغ وذكرنا دليلها من حديثة من عمر يجوز في الثالث وهذا يجوز في الأرض فالماء هنا تبع للأرض ويجوز أن يباع الشيء تبعا في يجد أن يباع استقلاله ويجود أن يكون تابعا إجارة لإجارة ونحنها لكي لا يجوز أن يكون أصلا في الإجارة فجاز سبعا وبيلنا أن هذه القاعدة صحيحة في العبادات والمعاملات وذكرنا عن فلتها في العبادات من الإجناع العقل على أن النسلم لا يجوز له أن يطلع عن النية وأن النية إذا مات ما تجوز العبادات البدنية في عام إلا مستثنان الشرع والصيام على القرصين الذي ذكرناه بشكل السيام ولكننا قلنا لو أنه حج عن نية فطاف وأراد أن نصلي رفعة للصوار فإما الصلاة هنا وقعت تبعا ولم تقع أصلا فصحت في تبعا ولم تصح أصلا وذكرنا في بيع المخر قبل بذول الصلاة إذا باعه وقد أببه فقال عليه الصلاة والسلام لم باع نخلا قد أببت ثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المكتاب فصحح عليه الصلاة والسلام وقوع الثمرة بالبيع تبعا للبشتان الإذابية مع أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدور صلاحه إذا كانت مهدرة وقبل أن يبدو صلاحها استقلاما فهذا كله مفرع على القاعدة التي ذكرناها يجوز في التابع ما لا يجوز في الأطن إذا تبت هذا فنقول إن ماء البئر والماء الموجود داخل الأرض إذا كانت براعية فإنه تبع وليس بأرض مفجح لهذا نساء المعاطم مثلا في الزمانين الآن إذا استأجر الفناجر الغرفة في الفنجر يجب فيها مناجر في دورات الماء نجد من في مكان جبلي مثل المناذيل التي توجد اصابون الاشنان ونحيا من اشياء التي يقتصد بها جبل العرب وهذا شيء جائذ لكنه جاز قدا ولم يجد اصلا انه في حقيقه مستديره لكن وقع استهلاك هذه الاعيان تبدا ولم يقع اصلا ان وقع اصلا لا يوجد لكن الى وقع سبعا فإنه يصح في ما لا يصح في القصر هذه المسألة من أخذ المناظر المنزل حتى السيارة وأنك ركبت سيارة وجر تجد في ذلك أحيان مثل علبة المناديل جرى العرض أنت وضع منها علبة في السيارة لو أخذت من مناديلها ثلاثة مناديل كل شيء له قيمة كل شيء له حق فأنت تتحط هذه الوكور رفعا كما لو أحتجت إلى أنت تزيل لكن هذا تبع وليس في استهلاف الزواث التي جرى الظرح بوجودها كالناء في الأرضي الزرعي وهكذا بالنسبة للمناظع الأعيام الموجودة في مناظع الأشياء المؤجرة في المركوبات والعقارات كلها جائزة على سبيل التدع لعلى سبيل المصدر والقدرة على التسليم هذا هو الشت الثالث أن يكون قادرا على تسليم المنفعة أنت حينما تأجر شيئا ينبغي أن تضمن حقك في الوصول إلى المنهج وهذا الشرط بحقيقة سنتظر فيه إن شاء الله في النجس القادم وهو في الحقيقة نبني على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرم وسنبه إن شاء الله وجه الشراط الغلماء الله بالقدرة على تسليم المنافق للجاعة أستاذ أسلم الله فضيلة الشيخ ودذاتكم فين جزاء فضيلة في الشيخ نرجو بيان احضامي المتعلقة بالإجارة على الفحم كفحص عن آلات المنفصلة الصدية شبكة النور مرة ثانية عشان نرجو بيان احضامي المتعلقة بالإجارة عن السحب الفحث على الآلات والفصوصة البيئة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلص الله وعلى آله وصحبه ومن وله كما بعد هذا السؤال مهم جدا وفيه فائدة ولذلك من أفضل ما يكون في دراسة الشق أن يكون هناك فهم للمسائل الموجودة حتى يكون ذلك أمكان للتصور مثل الإجارة على الحفظ الشخص إذا أراد أن يحفظ متاعا أو يحفظ شيئا يملكه أو يحفظ نفسه كما في التداوي فإن لهذا فحف أحكاما ينبغي أن يعيزها من قسمين حتى يعرف ذا الذي له ومن الذي عليه نجد مثلا لفحفظ أشخاص مثلا في الطب الفحفظ تدي الإيجارة طبية قسم في, في الأصد قسمين القسم الأول الإيجارة على الفصحات وقسم الثاني الإيجارة على التداوي فالطبيب إذا استأجر الإنسان هو المستشفى إما أن يستأجره من أجل أن يخص يعرف مرضاً فوقاً ومشخص من, من بيبه وإما أن يستأجره لعلاج دار فأما السؤال أنه ينفض على الاستئجار للحوصات الاستئجار للحوصات الحوصات في الأصل سنقسم إلى قسمين قسم الأول ما يسمى للحوصات المبدئية وهذا الموضوع من الحوصات غالبا يقوم الطبيب لنفسه مثل قرع بطن المريض مثل التصنب إلى الأماكن المعينة مثل الجس والنضب ونحن ذلك هذا يسمونا الفحص السليلي أو الفحص المبدئ وهو جملة من الإجراءات يكون بها الطبيب ينعرف المبدئية لأعراض الأمراض فإن الله بشكل كيف قد دعا لكل مرض من كل داعي علامات وأمارات يعرض لها فهذا الفحص الذي هو الفحص المبدئي له حكم وهناك الفحصة التكميلي وهو الفحصة الأعمى الفحصة التكميلي أعمى في الأحكام لأنه يستعين فيه الأطباء بعد الله تعالى بوسائل أدق من مسائل الغؤية والمشاهدة والنمس في اليد ونحن من الفترصات المبدئية فتكون المسائل أحوذ بكتب فيه في النوع الثاني أكثر من الأول ففي النوع الأول في الفحصة المبدئي هذا إذا أراد أن يستعجب من أجل كشف عن. فإذا قام من أجل أن يخشف عليه هذا الشيء من أجل تشخيط المرض شيء آخر وهناك أمران إنا أن يخحف من أجل أن يعرف وضع البدل وإنا أن يعرف من الذي يتسبب في هذا الألم ومن الذي هو موجود فئنه في أو سبب هذه العلم والدار مثلا الآن الفحص الذي يقصد به من أجل أن يعرف وضع البدل نزل الفحص الوقائي هذا لا يقصد بالكشف يحص الدم يلحص الدم يلحص الخارج من الإنسان من بوده أو الزراج أو غير ذلك لا يقصد منه معرفة المرض مرض معين أو شكوى معين لا إنما المرضين معرفة وضع الددى العمومي هذا نوع من الفحص تتوقف لا بد من معرفة لأنه المنفع المقصودة أن يرجع للمريض طبيعة البدن والحد الذي هو فيه سواء كان على حده الخطر أو على حد السلامة هذا النوع من الفكوس هذا النوع من الفكوس يكون الطبيب في فقط في الإجراء المتبع عند أهل الخضرة على حيث طلب المريض فإن طلب منه مثلا خط الزم من يعني وضعه يتحصل على وضعه متعارض عن عند الأطباء لكن النوع الثاني فإذا تحصل على وضعه متعارض عليه فأخرج نتائج الأجهزة ومتائج الآلات من تصوير بالأشعة من, من تستحالين أخرجها على ظوء الموجود والذي أخرجته الآلات والأجلة دون أن يتطور في ذلك تنتهي مهنة الطبيب من هذا القدر ليس له علاقة بالعناد وليس له علاقة بالتداول إنما فقط أن يكشف له طبيعة البدن إذن النبع في هذا النوع من المتصاة الكشف عن طبيعة البدن النوع الثاني من فحف لا تقول أوليد أن أعرف ما هو سبب هذا الألم وما سبق هذه الشكر ومن الذي يحدث مثلا في الأذن أو العين لماذا بطر الضعيف مثلا لماذا أجل ألم في البطر لماذا في هذه الحالة يتحمل الطبيب مسؤولية معرفة عن المبدأ والفرق بين الحالة كأنه في الحالة الثانية بل استأجرس طبيبا لكشف معرفة مرض في بدمه وشخصه أنه مرض وتبين أنه غيره لم يستخف الأجار لأنه في الأصل يتحق إذا كشف ليكون جعانا لقد من أجل أن تكشف المرض لكن من أجل أن يبحث عليه مثل ما ذكرنا يتحق الإجراء بالأمر فهناك خرطين يغمر فإذا استأجل طبيب من أجل نعهد بائه المرضي فلا يستحق إلا بالتشريف الواضح البنين يتفضح الصورة أكثر مهلا في الأشياء لو أرض أن يعرف ألم موجودا في عظامه هل هو كثر؟ هل هو دون الكثر؟ هل العبو صليم لا في صريح؟ جاء من المصور من الأشعة وقال من يديه إذا قال له صور فالمصور يستحق الأجر على التصوير حقا ليس لو إلى الحكة ولو خرج يده سليم لكن لو أن الطبي قال له يدك احتاج إلى مع أن المرض ظاهر ولا يحتاج إلى تصوير وليس منك أي حاجة إلى وتبيلا أنه خدش عارب أو إتهاد عارب في الجل جرى لا يصور فأمره بالتصوير لا يفعله ولا يجد لأن كل الإجراءات التي تتم بين الطرفين مقومة بالأرخى الطبي فأي تطرر يطلبه المريض من طبيبه ينظر أن يكون تكون الأجرى مقيدة لذلك الأقضى للتفاق بين ومن هنا حفرت الشجرة في نسألة في, في التداول في التداول قراءة القرآن وأصدى القراءة من أجراء والمان عن القراءة فإن أن أصحاب أرضانهم عليهم قرأوا على المريض المنسوس والمجنون فأعطاهم بعد شفاء فمن أرد أن يقرأ وأعطي بعد الشفاء أو قال أنا أأخذ إذا شفي خمسة أغسل بأس إذا اشترأت ألزعه لكن أن يمتح ذلك عيادة كالطبيب كل من دخل فشخص حالته ويأخذ عليه لا يجوز لأن مسائل الأرواح ليس أحدين شهة فإذا لما يقول له كل ما تدخل عنه جزة خمسين من أجل نقرأ ونعرف هل هو مت أو هل هو شحة أو كذا لأن أمور روحية لا يمكن بها إدراك أصل الداء فقد يكون هذا الشيء لعارض الغضب والنحي وأمور معينة لائمة فلا هذا خلاف الأمراض الأدواء العذرية المشخصة التي يمكن الوصول فيها إلى حقيقة المرض فاختلف الأمر ضينا الصحابة الله عليهم نعم أخذ الأجرة لكن بالجعل ونحن وقال اجعلوا لنا جعل الجعل غير الإجاعة لأن إذا قال ما تدخل عندي حتى تدخل خمسين دي وكن جلسة أجلسة وأقرأ القرآن على النبي آخر خمسين من نمش من الجعل إلى الإجاعة والإجاعة على نفسه هذا لا تفحح قد يقول معنومه وليس بمعنوم وقد يقول للمشهوره وليس بمشهور فإذا لا يستطيع أن يتغطط هذا الذي أردنا مثلا تدخل التشخيط نرتع إلى مثلة الطبيب إذا, إذا قال أنا مشخص لي المرض أو إنني أشتكي مثلا من أمل في موضع كذا فأريد أن أعرف ما هي حقيقة هذه الشكل إذا كان الطبيب التدم بكشف وتشخيص المرض يتشف قدرة التشخيص وإذا التدم بالعلاج والكداوي يتشف قدرة المداوات فتصف عنده مرحلة كامل إن اتفقنا عن التشخيص هذا الشكل وإن اتحق معه على تداوي شيئاً آخر وعلى هذا فكشف حقيقة الأمراض وفحص الأمراض عنده الطب يستحقق طبيب الأجرس فيه إذا شخص على وفق الأصول المتبهة عند أهل الخبرة والأطباء أما الآلاك الآلاك مثل السيارة السيارة إذا جاء وأحضرها عند المهندس المثنين إذا قال للمهندس ن�فع لا نفع radi هذه السيارة هذا شيء وإذا قال له قفرornي السيارة هذا شيء Boo إذا قال لهễ ettcool عند السيارة صار إيجارة على ذلك السيارة يفحف جنة فيها أو يحدث له ويقول أريدك لي أن تكشف أن شيء معين في السيارة إذن يتم الأقد على شيء معين ويكون مولد الأقد cloud pour شيء معين. في هذه الحالة إذا قام المهندس بالكشف عنها ويحدد ما بها وكان يطمع أن تصلحها عنده فكلها ما أريد أن أصلحها عندك يجب عليه تدخل إجراء دفع إجراء مخيم أما يأتي بسيارة ويكلبه وكشف عليه ويخدعه كأنه يريد أن يصلحها عنده إما ينطلق وصلحها عند غيره فللعامل والمهندس يحق خضره من نظره وتعبه ويجوز أن يأمره بذلك إلا وقد حدد له إجراءه هذا بالنسبة بكشف الآن لو أن الساعة عقلة فجاءه وقال له أصف من الساعة كان المهندس أو الخبيل بإصلاحها مطالباً لأمره الأمر الأول معرفة العلة والفساد مهشئ وحقيقة الفساد الموجود فيها وثانياً معرفة كيفية يعني إصلاحها فإن قال له قال له بها عيد كذا وكذا قال له طيب هذا العيد كم تصبحه قال هذا العيد له قطعه هذه القطعه تؤمنها لي وهي الله تعالى لو قربنا عقارب الساعه تؤمن لي عقارب الساعه وارقبها في 5 ايام ماذا لو قال له عقارب الساعه امنني قبل هو الاقرب ب 2 اقربا منهم ب 100 ريال ثلاثه العقارب ب ريال كل أقرب بمئة فرغنا ثلاثمائة ريال وعملية خمسة ريال ثلاثمائة ما في بأس خاصة القربش مع الإجارة والبيت في ماخر هذا مين ماخر؟ يكون أمامنا ويكون هذه الحقارب ممتازة وحيدي أقارب إجارية وحقارب أصبية الشيء يكون واضحا ففي البحث وإصلاح يكون الأمر موقوفا على معرفة البساد وما يستمجمه إصلاح البساد في حدث إجراء في المعرفة وأجرة الإطلاح أما بالإسلام المسائي المتعلقة بتزيئات الشخص الأبدان للمساط الطبي فتحتاج لفصيل من جهة طبيعة مثلاً قصير بالأشعاء لابد أن يحدد نوعية الأشعاء هل هي أشعاء مقطعية هل هي أشعاء دينية هل هي أشعاء بالنسبة ما الذي يريد أن يتصور به ثم يحدد العبو الذي يريد أن يصوره وأجرة القصير وتكون مهمة المصور أن يصور على وفق الأصول لشرف أن تظهر الأسلام واضحة فلو أنه قصر وأن تكون واضحاً بحق الإنسان أن يعيدها المرة تنهانية التصوير وأيضاً كذلك يطالب المصور إذا اتفق معه على التصوير وتشخيصه يطالب بكتابة تقرير التصوير لأن التقرير هذا يعتبر تابع للإبارة وقد جرى العرض أن المصور يكتب تقريراً فإذا لا بك أن يكتب تقريراً فلو كان تصوير بالاشعه في مبلغ 50 والتقرير سعره 20 فلو انه صور له ولم يكتب تحت 50 ولذلك يعني هذا هذا الشيء الطيب الشيء يعني حتى في المستشفيات نجد عندهم نوع من التصوير تجد انه انا اقول لك في مبلغ الاشعه الاشعه باليد في مبلغ كذا الاشعه بالرجل في مبلغ كذا وهذا كله مضروب نستخدم للافل وامتحاناتي وهذا الذي تريده الشريعة للمتعاقدين كل متعاقد من الذي له ومن الذي عليه وإذا قرأ قابل الفلم المسائل هذه وطبقها على ما يعيشه وما يتلى الناس في عرافه وجد سمح الشريعة وعرف خاصا عند التطبيق ستظهر لك أمور جليل وكم المسائل قرأناها في المثور ومما طبقناها في واقع الناس وفي حياة الناس وجدنا هوائد وشكمة وإطراض أن الشريعة تندي من الحكيم الحميس ولقد أن العلماء يقولون شكمة وهذا كل من الشكم تخفى وكل من الأسرار والفوائد لا تظهر إلا عند التطليق والمعرفة والذلك كان يقولون من أفضل الشروط في الفقه شرح القاضي أو المفقيد الفقيه الذي يكتغ فتوى وعنده خبرة الفتوى لأنه من خلال فتنوى الناس إذا كان يشرح يشرح بهم ويشفح بكان ويعرف ويعرف ويعرف وعنده إماما بالقصود والمستفنية والفقيه القاضي لأن القضاء من حمال قصونات الناس معجل الفقوق يعرف قيمة شروط الشريط الذي تذهب وتحبي الفقوق المتعاقبين فالمقصود من هذا أن الإجارة إذا كانت عن الفقص لا بد فيها من تشديد أن ننفع المقصوبة سواء كانت على الآدمين أو كانت على الآنات الله عليه ثابت من الله فضيلة في الشيء لتركم حفظة من الله أن تداخل... أن تداخل العقود في الشريعة يوجب فوات الحقوق ويستلزم حفظة آخر فالهذه هذه من شرئية وما هو المرابب العقودي هنا ثابت من الله تداخل العقود أن يجمع بين عقلين فأشف على وده يتضمن الغرم و من أمثلة حريم الشريعة لهذا النور نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة فأدخل الأقضيين في الأقض واحد فمثل هذا البيعتين في البيعة تدخل فيها عقبان شرعيان في أقض الواحد قال له أبيعك هذه السيارة بمئة ألف مقتن وبمئتين إلى نهاية السنة وافترقا قبل أن يحكيها فأصلح معجل ومعدل باعه بعقل وأدخلهما في عقل واحد فأتم صفة السيارة بقيمتين مختلفتين إحداهما أبر من الأخرى ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا اشترق قبل, قبل تحديث إحدى البعاتين قال فله أو قسلهما أو الهداء فإذا لم يبثها ولن يحددها هل هو بالنقض أو بالتقصيف والأجل صار تربدا في العقدين فلا نجد هل مطبع على هذا البيع بيع الأجل الآجل أو بيع الآجل فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التدافل في العقد فله يعني للبائح أو كثهما أو للبائح له أو كثهما قالوا لأنه ربما باعه وهو يريد أن يأخذها معجلة فرجع له بعد الساعة وقاله لا أريدها مؤجلة ولا أريدها معجلة فاعطاه الوقت الأقل فله أو كسلهما قل لهما أول لذا أي أنه باعه وقيمية أن يدفع له معجل فظهر أنه يريده مؤجل فكأنه عاوض المؤجلة بالمؤجلة, بالمؤجلة مع الزياجة وهو إذا الحظل قال له فلا ذلك وقبليا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه إلا لمكان التداري وأيما كان أن تداخل العقود لا كان على رجل نجيب الغرض فإنه أمر من حيث الأصل والمبدأ متفق عليه بين الولماء رحمه الله والله, والله, والله السابق صلى الله فضيلة الشيطة والسائل حصل عندي إشكال في القاعدة التي ذكرتموها يجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل وهو أن العطرة به مادة كحولية وهي تابع هل عندما نشتريه لن نكن قططنا أصلا ما به من كحول نرضي الإخاذة لا أعلم لا أصبح عني بالسؤال لا أعلم يقول الثائل حصل لي إشكال في القاعدة التي ترسموها يجوز في التاجع ما لا يجوز وهو أن العطرب به نابسة قحورية وهي تابع هل عندما نشتريه لنكم قصدنا أصلا ما بني من قحور نرضي الإخاذة في الشيء ال المحرمة منذ في الدليل النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذيء الخمر ففي الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انخطب في اليوم الثاني من فتح مكتب وقال إن الله ورسوله حرم ذيء الميتك والخمر ولم يفرق بين قليلها وكثيرها فقال ما أذكر حكيبه فبرق الكثب منه حرام فجعل القليل والحكيب حكمه شوائف الخمر فإذا ثبت أن التحرين في الخمر التعاقب في التجاره الشامل للقدير وللكثير فانه ينبغي في تحليل البيت ان نحرد القليل والكثير فادعا او خصنا لأن الله يقول ان المصبر والمسير والانصاب رزق من عند الشيطان حتى يموت فامر بالاحتمال القديل ولم يفرق بين القليل والكثير فاستغل الحكم فيهما هنا نحن نسمى مثل الكاذب ينبغي لصاحب العلم وأنبه بالمناسبة على مسألة التابع يجوز في التبع ما لا في الأرض إذا تعملت النصوص تجد أن النصوص استثناء ولذلك لا نطبق هذه القاعدة إلا في حجود ضيقة جدا إما أن يشهد نص بالاستثناء وإما أن يحصل إجماء بين العلماء على الاستثناء أو ينقضح دليل من قوائد الشريع الآمن ورصولها الآمن على هذا الاستثناء الله أن كل شخص يقول هذا تابع فيجوز هذا تابع فيجوز فقد يحذر ما أحلى الله عز وجل بهذه الكلمة وسبق وأن ذكرنا أن قواعد العلماء والقواعد الفقهية والقواعد الخاصة والضواغط لا ينبغي لكل أحد أن يتولى طبيقات بل عليه المطبقة من خلال كلام العلماء ولا إنا المشاهدين وأنبه على أن أي شخص يطبق قاعده لم يسبق له جراستها جراستها بدليلها وأصولها على عالم متمكن منها ولم, ولم يسبق له أن, أن, أن تعلم في خيط تطبيقها وقاعد على هروقها فإنه يحرم عليه أن يطبقها بالقاعد لأن تطبيقها اجتهاب والاجتهاب لا يدوش إلا لمن هو أهل ونبغي على طلافهم أن يتضرر يعني نسألت كل طالب علم يسمع قاعدة يأتي وطبقها ويأتي في فتاوى فنسمع بعض الأنباء الطلاب العلم يسمع بعض الفتاوى من المشائر ثم يطبقها على المشائل التي يسألها لا يجوز هذا ينضغ عليك أولا أن تعرف علم القواعد الفقير ثم هذه القاعدة ما هو دليل وهل هذا الدليل هذه القاعدة خرجت من أصر العالم أن تطبق إلى جميع الفرق حولها مستثنيات فقد تجتهد لشيء مستثنى وقد تجتهد للمستثنى الأجمع على استثنائه فإذا لابد وطال بالعلم أن ينتبه لهذه الأمور ومن الوراء والأورع بل قالوا العلم الحقيقي هو العلم الموروث والعلم الموروث أن تستثني وأمامك عالم وحبه بينك ودين الله تستثني به أما أن يستثني طالب العلم العملي ومن مجرد أن يقرأ القاعدة ويقرأ المسألة يأتي ويطبقها فقد تقحن النار على بطير وثقفقة جزامنا أن العلم لا يكون بالتشهي والتمني ولكن يكون بالقدم الفاسخ حينما تضعها على أسفه لمن تقدمت الله أو من العلماء لأن الله يقول أو أثاركم من علمي إن كنتم صادقا فالعلم الصادق الموروث والذي ينجي صاحبه وإمام الله عز وجل هو المبني على حجه ودليل وأثار أما أن يأتي كل شخص ويأخذ القواعد القواعد فيها نزلات عظيمة فأقول هذا بكذب ولو استطعت أن أدلس القواعد الفقهية وأذكر فروحا أجمع على تحرينها يستطيع طالب العلم خلال القواعد أن يخلل محكم الله لأنها مشكلة تحتاج كما قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلاف كثير القواعد اجتهادات ومن بغي هذه اجتهادات أن لا يتناولها إلا عالم على قدم راسخة يعرف من الذي ورد على هذا القائد ومن قواعد قرأناها ثم بعدها قرأنا المطولات وجبنا لها مستثنيات وجبنا لها بواب انبلر ان القواعد هذا ان يشتق ولا ولا يستطيع ان يتقن ان القواعد بعد أن يضبط بالكامل ان بعد ما يضبطه بشكل كامل تاكد من مساله القواعد الثقيل لان القواعد الثقيل مواد منها استخدام او خنق الثقب الذي طرح وهنا يعني انبه من اجل ان الطالب ذلك الله لو يهمني ولا يتحمل مسؤوليه ما منعزذ الا يستخدم القواعد الا وقد سمع ان أو أخذ العلم بطريقة تطبيق القوائد وإنحاق السرور بالأصول فهذا هو الذي يعذرها إمام الله عز وجل والله أحيان فضيلة الشيخ في الصلاة السبية إذا مر الإمام بآية سجدة هل يسعد أن لا يسعد الله بسم الله الحمد والسلام على أخي خلق الله وعلى آله وصحبه ومن الله بعد بأس في شرع الضبطالات السجرية كالظهر والعاصف أن نسجد الإمام إذا قرأ آية السجدة وإن خاف أن المأمومين يلتبس عليهم الأمر أو تحصل نسجده وأراد ترك السجدة فلا بأس لأنها ليست بعزيمة قد جاء عبد مرض الخطاج رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم الجمعة وقرأ آية فيها سجدة فنزل وفجل ثم قرأ جمعة التالية قرأ آية فيها سجدة فتهي أن ناتوا بالسجود وقال على رسلكم إنها ليست بعزينة فمن ذكر الإمام أته إذا كان الشيء مسنوها ويخشى منه حدوث مرتبة أعظم وأحدى تركه من باب خوف المسجدة الأكثر من حدوث خلق الصلاة والتشويش عن الصليين والتراضهم فلا دأس أن يتركه والله تعانى أعلم الله تعديل في حيث هم من مبتل محددة ابن عمرتين أسان الظنغة ليس هناك نفس لتحدد ما بين العمرتين الذي ذكره لذعب العلماء رحمه الله أنه إلى نبات الشعر وقيد بعضهم بالأربعين لأنه الغالب فيها أن ينبذ وقال بعضهم إذا وجد شعرا يخلقه وهذا إذا خلق الشعر لكن ممكن أن يعتمر ونقص شعره فعلى هذا الضابط قد يؤدي عمرتين ليس بينهما إلا فاسم من كثير يشير وإيما كان فليس هناك تحديد لما بين العمرة والعمرة ومذهب جمهور ظلماء جواز تكرار العمرة في السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمرة إلى الأمرة مكفرة ما بينهم وقال تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفأم الكفر والفقر فما تنفي النار خطف الحديد فهذا لا فيه ولا تحديد والله تعالى أمن أسابقنا فضيلة الشيخ سائل يشتر من عجل اهتمام حهره بالصلاة رغم ما أسلاه إليه من المصيحة لما توجيهكم نحو هذا أجابكم الله الصلاة زناد الدين وما حرمه الله الصلاة وقد حرمه الخير وما سنيه صلاة إلا لأنها صلة دين العبد وربه وما ذكر الله شرائع الإسلام وقواعده العظام إلا استفتحها بشهادة الإسلام ثم هذه بإقامة الصلاة التي هي عموذ الإسلام ولا قيام من بناء إلا بعموذ ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فعظم أملها وشأنها حتى أخبر صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عليه العج بين يدي الله الصلاة وقال استقيموا ولم تفسوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وقال خيرا عنالكم الصلاة بليم ضاهر على عظيم شأنها وعلوم مرتبتها إن الله عز وجل بل إن النصوص دلت على ما هو أعظم من ذلك وهو بيانه عليه الصلاة والسلام أن العبد قد يضيعه الله عز وجل بإضاء الصلاة ففي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يتم للصلاة تحضره الصلاة فيتم لها طهورها طهورها وركوعها وسجودها وخشوعها إلا صعدت عليها نوهم ففتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى ما شاء الله أن تنتهي إليه وتقول تشفع لصاحبها وتقول حذبت الله كما حذبتني ومن ضيع شقوق الصلاة فإنها وعيادة الله تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وده صاحبها وتقول ضيعة الله كما ضيعتني وكان بعض الظلماء يقول قد تمر علي النكبة في اليوم فأخشى أنني أضعت في الصلاة كشوعا أو أمر من فقوقها فجعتني لأنه قال ضيعة الله كما ضيعتني فكم من عبد المشفوق شجبه الله بصلاة وكم من عبد المضيع ضيع الله بضعف صلاة أقول هذا حتى تحرص على هدايتهم وتستمهد كل المسائل لدعوتهم على المحافظة عن الصلاة واستدام دعاء الله أن يهد قروبهم وخذ الأسباب التي تفعينهم على حد الصلاة وارجبهم فيها وذكرهم وضصرهم لما عند الله من نتوبة لمن عقابها والعقوبة لمن ضيئها ولا فيأس ولا تعجب فإنه لا يزال لك الله معين وظهير ما دعوا رفع إلى الله ولا تذار في البيت على خي فخيره من بالبيت من أمر بالمعروف منها عملك فخير الناس في بيته وأهله من أمرهم بما أمر الله ونهاهم عن ما نهى الله عنه ولا خيره العز wo i bah lila iza qam haq Allah بما أمر الله به فأمرهم بما أمر الله ونهاهم عن ما نهى الله عنه ولا شيئئئئئئئئئئئئând فلعل الله سبحانه وتعالى أن يطر عنك يوم من اليام بهدايته نسال الله ان يجعنا ذلك عباده العادلين ماءنا بمنه وكرم ونساله تعالى ان يمنع عنا ان يمنعنا المسلمين باقامه الصلاه وان يجعلنا من اهل ان عليها المتمين لركوعها وسجودها وخشوعها انه هو الذي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك